أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين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 ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقه وَلَا تَخَافِي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني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 وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء أدي أنا قال عسى ربي أيهديني سواء السبيل ولم ما ورد ما أدي أنا وجد عليه أمة من الناس يسكن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 مت ولا إلى الظل رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا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 لعليه آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطنون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة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 في آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر, فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهِمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ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 ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أطيع مثل ما موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنها بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ما يتبعون أهوان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 هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لهم حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها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 رسولا, رسولا يكنوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقنون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه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 قال الذين, الذين أغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا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 وعمل صالحا فعسى أَنْ يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة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 ضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتون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 قال إنما أتيته على علم عندي أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو منه قوة وأكثر جمعا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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون, يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ لَوْلَا الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عنوا في الأرض ولا فسادا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 من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معد قُل ربي أَعْلَمُ مَن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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها